أعوذ الله من الشيخان o oh, oh. وَإِذَا عَتَذَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا رَبَّهُمْ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقا <تصفيق> ترشمت اذا طلعت تزاور عن كذبهم ذات اليمين وان ضربت وترى الشمساً إذا طلعت تزاوى عن تذفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. لا موسيقى <تصفيق> وترى الشمس اذا طلعت تنذاور عن كلبهم قرض قم ذات الشمال وإذا ضربت قرض قم ذات الشمال وقم في بجه. How will it tell now? ونقلمهم ذات اليمين وذات الجمال وكلبهم باسط ومفرارا ولا ملئت منهم وكذلك zali cha بينهم the uh -huh. uh -huh. uh -huh. <تصفيق> قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم من إلى المدينة me <laughs> Look at me في ملتهم ولا تفلقوا إذا أبقى وكذلك سَعَتَ لَا رِيْبَ بِهَا وَأَنَّ لا لَا رِيْبَ بِهَا Is the other. ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجل ta ta ta ni لا شيء إن واذكر ربك اذا نسي ربك اذا نسي. يا ربك الذي خلق اقر اقر بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من طين اقر مولى الله ما بين قالا ما الله النعيم الفاتح ربا <laughs> ما <laughs>